اثنان. استمع إلى الجمل وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. اليوم الجو مثلج. اليوم الجو ضبابي. اليوم درجة الحرارة منخفضة. يسقط الثلج. يلعب الأطفال فوق الثلج. هيا نصنع رجل ثلج. أشعر بالبرد. أتزلج على الثلج.